لإيلاف قريش لأجل عادة قريش وإلفهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام آمنين فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحله ولا يشرك به احدا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم سكانه